وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير إحداهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع الحديث الخمسون الحديث الخمسون بعد المئتين وفي معناه من حديث حكيم بن حزام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 يقرران امر البيع واهميته في الاسلام وانه على المسلم ان يتعبد الله جل وعلا في بيعه وشرائه ومعاملاته كما يتعبد ربه بصلاته وصيامه وحجه وغيرها من العبادات لان البيع اذا وافق الشرع صار مكسبه حلال ومعولة على طاعة الله وكان صاحبه مستجاب الدعوة بإذن الله لأنه يأكل الحلال فيستجيب الله دعاءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أطب مطعامك تكن مستجاب الدعوه لا تاكل الا الحلال واجتنب الحرام تكن مستجاب الدعوه واذا تعامل المرء على خلاف الشرع اكل الربا واكل ربح الكذب والغش والخديعه فكان بهذا بالمعاملات الربويه محاربا لله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله فالمرابي يبيع ويشتري لكنه على خلاف الشرع فهو محارب لله ولرسوله والغش والخديعه والكذب والايمان الكاذبه عند البيع والشراء تمحق الكسب والربح فيكون ما يدخل على المرء حرام عليه فينبت لحمه من السحت والحرام والعياذ بالله وقد قال عليه الصلاه والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به فالمسلم يكون مسلما حقيقيا في بيعه وشرائه كما يكون مسلما في صلاته وصيامه وزكاته وحجه بل قد لا تقبل منه زكاته ولا تقبل منه صلاته إذا أكل الحرام لأن المرأة قد يقذف في جوفه اللقمه من الحرام يمضي عليه كذا وكذا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل له صلاة نتيجة الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا امر ديننا ودنيانا لان الدنيا مزرعه الاخره فاذا كان المرء في دنياه على الحق فذلك عون له على امور اخرته واذا كان في دنياه على الغش والخديعه هلك والعياذ بالله يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول إذا تبايع الرجلان سواء كان رجلان أو رجلا أو رجل ومرأة أو امرأتان المهم المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار لأن الإنسان عندما تعرض عليه السلعة قد يفاجأ بالمبادرة للرغبة ويظن انها رخيصة ومناسبة فيقدم ثم اذا فكر وحسب ونظر وفقط وسعر راى انه مغلوب فما دام في المجلس فهو في الخيار فالحمد لله الذي جعل للمرء هذه المهله لينظر في امره وهناك بعض المعاملات لا خيار فيها لحكمه يريدها الله جل وعلا مثلا كالوقف انسان وقف هذه طاعة وعبادة وقف يقول وقفت عند تكلمه ونطقه بالتاء خلاص انتهى تم الوقف اذا قال قبلت الزواج مثلا تم الزواج اذا حصل الايجاب من الولي والقبول من الزوج او وكيله تم الزواج ولا خيار فيه إذا نطق بالطلاق فلا خيار له بعد ذلك إلا في موضوع العدة إن كان له حق الرجعة فيها المعاملات الدنيويه البيع والشراء جعل الله جل وعلا للعبد فيها مهلة لأجل أن ينظر في أمره خشية ان يخدع او يمخدع هو يظن ان السلعه مناسبه فاذا فكر وجدها غير مناسبه فله الرجوع ما دام في المجلس فاذا تفرق من المجلس انتهى الخيار الا ان كان قد شرط الخيار مثلا الى المغرب او الى العصر او الى يوم او الى صلاه الجمعه او نحو ذلك فهذا سيأتي ويسمى خيار المجلس اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا اي لم يتفرقا بابدانهما وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر يعني كأن يقول له نحن معا جميع وقد يمضي وقت ما تفرقنا فاختر هل تريد رد البيع أو امضاءه قد يرغب في انهاء خيار المجلس فمن حقه ما ذلك لأن الأمر لهما لا يعدوهما لأن الحق لهما وقد تقدم عن قلنا فرق بين حقين حق لله لا خيار للمرء فيه ولو رضي به فهو آثم ما يجوز له أن يخالف وحق للمخلوق إذا رضي به فله ذلك ومثال ذلك مثلا هذه السلعة قيمتها عشرة راغب المشر أخذها بعشرين بخياره هذا صحيح ما دام أنه رضي بذلك ودفع المبلغ طيبة به نفسه فلا غبار عليه في ذلك ولا يلام لكن إذا كانت معاملة ربوية وقال أنا راضي أعطني الآن ألف ريال وبعد كذا شهر أعطيك ألف وخمسمائة ريال أنا راضي بهذا لأني انتفع بالألف الآن وبعدين ادفع أدفع ألف وخمسمية ما يشق علي هذا لا هذا محرم لأن هذا فيه حق لله حرمه الله جل وعلا فلا يحله الآدميون ما لم يتفرق وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر يقول اختر ترغب في امضاء البيع او رده قال مثلا اخترت امضاء البيع لزم او قال اخترت رده رد البيع فان خير احدهم الاخر فتبايعا على ذلك وجب البيع وجب ولو انهم بقوا معا وقتا طويلا يعني اذا رغب في انهاء خيار المجلس لانه من حقهما فانهياه فمن حقهما مثلا اشترى هذه السيارة او هذا البيت او هذه الارض او كذا او كذا اشتراها بمبلغ فكر بعد الشراء وبعد ما بعد قوله قبلت ششتريت مثلا وخذ المبلغ وكتب الشيك بالمبلغ او نحو ذلك وهما سواء بعد نصف ساعة فكر المشتري انه مغلوب في هذه القيمة ولو دفع المبلغ قال له يا اخي انا استخرت الله عن الشراء ما اشتري فمن حقه ذلك ما دام في المجلس او البايع بعدما استلم القيمة فكر اين يضع اولاده اولاده في هذا البيت وباع البيت اين يضعهم فرأى ان من المصلحة ابطال هذا البيع فقال له يا أخي خذ القيمه التي دفعت لي وما تم بين ما بينه ما يقول له لا أقلك لا الإقالة ودورها بعد التفرق يؤجر المسلم إذا أقال بيعة أخيه بناء على رغبة من الآخر يؤجر لكن ما دام في المجلس لا خيار يقول يا اخي انا استلمت منك الشيك بالقيمة وربما انه دخل في حساب البائع وسجل وهما سوا يقول ارد لك حقك والبيع ما تم يقول ادفع حقي يقول ما اتمكن الان يمكن سحب من من رصيد البائع الذي دخل المبلغ بحسابه أرد لك المبلغ غدا أو بعد غد ما يقول لازم ترده الآن وإلا ما وإلا يلزم البيع؟ لا ما دام في خيار المجلس فهو في الخيار يرده وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا حكيم بن حزام من سادات قريش ومن كبرائهم وعظمائهم وهو ولد في جوف الكعبه رضي الله عنه دخلت امه الكعبه مع نسوه من قريش فاخذها الطلق وهي في الكعبه وولدت حكيم بن حزام وكان رضي الله عنه له اعمال خيريه في الجاهليه يحتسبها وهو على الشرك ثم امن بمحمد صلى الله عليه وسلم وجاء يساله قال يا رسول الله اعمال كنت اتحنث فيها في الجاهليه هل تنفع قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير يعني الاشياء التي قدمتها في الجاهليه تحتسب ثوابها يكتبها الله لك فالمرء اذا كان في الجاهليه ثم أسلم فما قدمه من أعمال صالحة في الجاهلية يحتسبها الله جل وعلا له في الإسلام وقال رضي الله عنه ما قدمت عملا في الجاهلية إلا وسأقدم مثله وأضعافه في الإسلام فأتقى عددا من الأرق وقدم عددا من الخيول والإبل وغيرها للجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه وكان من سادات قريش يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعان يطلق على البائع والمشتري لأن المشتري يقال له بايع والبايع يقال له مشتري فهي من الالفاظ المترادفة التي تستعمل للاثنين بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما انظر ثواب الصدق وحسن المعاملة يجعل البيع بيعا مبارك والمكسب فيه طيب حلال ومعين على طاعة الله ونافع وانقل فإن صدقا وبينا ما كذب وبين كل واحد منهم سلعته أو الثمن الذي يدفعه بين ما فيه من العيب حتى يكون صاحبه على بصيرة فإن صدق قال مثلا اشتريته بعشرين وهو صحيح اشتراه بعشرين هذا صادق لكن قال أنا اشتريته بعشرين وهو قد اشتراه بخمسة عشر هذا كذب وبين قال أنا اشتريته بكذا لكن لاحظت عليه كذا وجدت في السلعة كذا عيب بسيط قد لا يؤثر عليك لكن أنا أحب أن أبين لك ما أحب أن اغشك الدابه فيها كذا السيارة فيها كذا وكذا البيت فيه كذا فيه ارضه فيه شطوب فيه نمل فيه كذا فيه كذا هذا الذي جعلني أبيعه وأنت ممكن أن تعالج هذا الشيء ويذهب، لكن أنا أبين لك ما في هذه السلعة حتى تكون على بصيرة فأي صدقه وبينا بورك لهما في بيعهما صار البيع مبارك ومكسبه حلال ومعين على طاعه الله وان كتما جحدا قال السياره طيبه والبيت كذا ويمدحه وهي بخلاف ذلك وإن كتما وكذبا قال اشتريته بكذا وهو كاذب أو قال سيم مني كذا وهو كاذب أو قال أنا رددت البيع عنه بكذا وهو كاذب وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما انظر أن المعاصي لها أثر في أمور الدنيا كما لها أثر في أمور الدين المعصية تؤثر حتى على البيع والشراء كما قال بعض السلف الذي عنده بصيرة وفكر في امر دينه قال اني لا الله فارى اثر ذلك في وجه زوجتي ودابتي وولدي زوجتي تتنكر عليه بسبب المعصيه ما قام لصلاه الفجر يكون بينه وبين زوجته مغاضبه في النهار ما صلى صلاه العصر جماعة مع المسلمين يجد أثر هذا في سيارته في دابته تتعكس عليه يغاظبه ولده أو أخوه أو غيره فيفكر أن هذا الذي حصل بسبب تفريطه في طاعة الله جل وعلا هذا الذي عنده بصيرة وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما وقد تمحق البركه من واحد ويكون في بركه للثاني ما يلزم ان يكون سواء لان واحد قد يكون صادق ومخلص ما غش وما كذب فيبارك الله له والاخر يكون كاذب او غاش أو في مخادعة فلا يبارك الله له فيما أخذ لأن شخص مثلا يكسب عشرة فيستفيد منها فائدة عظيمة تعين على طاعة الله ينفقها في سبيل الله يأكل حلالا فيستجاب دعائه ويستجاب صلاته وأخر والعياذ بالله قد يكسب خمسين لكن تكون مثبطة له عن طاعة الله مكسلة له عن الصلاة موجبة بأن تهيأ له المعصية والعياذ بالله ويحرم من الطاعة بسبب هذه الخمسين التي دخلت عليه من غير وجه حلال فمن صدق وبين وأخلص لله بورك له في بيعه وشراءه حتى وانكسب حتى وإن كسب مكسب بسيط أو ربما خسر لكن يعوضه الله في أخرى والآخر إذا كذب وكتم محقت بركة بيعه حتى وإن كسب فمكسب هذا ممحوق البركة كما قال الله جل وعلا يمحق الله الربا يمحق الله الربا الربا قد يتراكم عند المرء المحق نوعان محق حسي يخسر ويفلس ومحق معنوي قد تتراكم عنده الأموال لكنها تكون والعياذ بالله زاده إلى النار لأنها من حرام فيزاد هو إلى النار وزاد لأولاده من بعده ويدخلون النار بسببه ولا يكون هذا المال فيه اعانه على طاعة الله ولا على الخير يكون معين على الشر ومثبت عن الطاعة والعياذ بالله لأنه ممحوق البركة فكذلك البيع هذا قد يكسب فيه لكنه ممحوق البركة ما في بركة وهذا شيء محسوس الآن عند التجار نعرف التاجر الأمين الصدوق مثلا محبوب عند الناس وسلعة رائجة وكل يرغب أن يشتري منه وتجد الناس يتزاحمون على بضاعته يريدون الشراء منه لأنه صدوق ولا يغش الصغير ولا الكبير ولا يغرر بأحد وينصح والطعام الردي أو البضاعة الرديئة يبين عيوبها يقول هذه بكذا نزلت فيها القيمة لأجل ما فيها من كذا وهذه بكذا لأنها سليمة من جميع العيوب فتجد الناس يثقون فيه ويرغبون فيه وتروج بضاعته وسمعته طيبة والآخر والعياذ بالله قد يكون بالعكس ما يطمأنه إلى سلعته ومن اشترى منه لا يرغب ولا يعود إليه مرة أخرى لأنه كذاب لأنه يدلس يظهر البضاعة الحسنة ويخفي السيئة الرديئة فتجد الناس يجتنبونه ويحذرونه ويوصي بعضهم ببعض يطنوا لفلان لا يغشكم عرف عنه الغش والخديعة وهكذا فالواجب على المسلم أن يكون صدوقا أمينا في جميع أحواله ولا يليق بالمسلم أن يخلص لله في صلاته ويغش إخوانه المسلمين في معاملته فهو مطلوب منه أن يتقرب إلى الله جل وعلا في بيعه وشراءه كما يتقرب إلى الله جل وعلا في صلاته وصيامه وخيار المجلس الوالد في هذين الحديثين أخذ به الجمهور كما سيأتي ودل عليه هذان الحديثان وهما حديثان صحيحان متفق عليهما رواهما الثقات وهما في الصحيحين الا ان الامام مالك رحمه الله والامام ابو حنيفه ما اخذوا بهذين الحديثين وما اخذا بخيار المجلس وللعلماء رحمهم الله رد عليهما في هذا حيث لم ياخذا بهذين الحديثين وهما صحيحان وسياتي وجهه الرد عليهما نعم بسم الله, بسم الله. الغريب الخ... بالخيار بكسر الخاء اسم... اسم مصدر اختار من الاختيار اي طلب خير الامرين من الامضاع خيار اسم مصدر وليس مصدر لان المصدر اختار يختار اختيارا اختيارا وخيار اسم مصدر نعم من الامضاء او الرد اي طلب خير الامرين يعني يختار ان رغب في الشراء او رغب في الرد نعم. البيعان بتشديد الياء يعني البائع والمشتري اطلق عليهما من باب التغليب وقد تقدم ان كل واحد من الاخوين يطلق على معنى الاخر موحقه مبني للمجهول معناه ذهبت وزالت زيادة كسبهما وربحهما معناه ذهبت وزالت وهذا المحق المحق الحسي وقد يكون محق معنوي كما في الربا احيانا وفي بعض المعاملات تمحق محق معنوي وان تراكمت الاموال عنده لكنها اموال سحت أو يخير, او يخير احداهما الاخر ان يقول له اختر امضاء البيع المعنى الاجمالي لما كان البيع قد يقع بلا تفكير ولا ترو فيحصل للبائع البائع او المشتري ندم على فوات بعض مقاصده جعل له الشارع الحكيم امدادا يتمكن فيه من فسخ العقد وهذا الامد هي مدة مجلس العقد فما دام العاقدان في مجلس العقد فلكل منهما الخيار في امضاء العقد او فسخه فاذا افترقا بابدانهما او افترقا او افتراقا يتعارف الناس عليه او عقد البيع على ان اختيار الافتراق بي. هذا حسب العرف لانه مثلا قد يمشيان معا ثم يحول بينهما عمود ونحوه واحد يروح يمين واحد يروح يسار هذا ما يسمى افتراق احدهما مثلا هما في المجلس واحد قام الى اسفل المجلس او نحو ذلك ما يسمى افتراق حتى يخرج من المكان وحسب العرف عرف وقتهما ان هذا يعتبر افتراق او لا يعتبر او عقد البيع على الاختيار بينهما فقد تم العقد ولا يجوز لواحد منهم الفسخ الا بطريق الاقالة يعني اذا تم العقد وتفرق ما يجوز الفسخ ما يجي واحد يقول انا مغلوب انا فكرت ما يصلح لي انا كذا انا كذا يلزمك تم البيع الا عن سبيل الاقاله يعني رضا صاحبك ان يقيلك من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه هذا مرغب فيه لكن ما يلزم الاقاله وانما هي ترجع الى موافقه المطلوبه منه ان وافق حصلت الاقاله والا فلا يلزم البيع نعم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أسباب البركة والنماء وشيئا من أسباب الخسارة والهلاك فأسباب البركة والربح والنماء هي الصدق في المعاملة وتبيين ما في المعقود عليه من عيب أو نقص أو غير ذلك وأما أسباب المحق والخسارة فهي كتم العيوب والكذب في المعاملة والتدليس وهي أسباب حقيقية لبركة الدنيا بالزيادة والشهرة بحسن المعاملة وفي الآخرة بالأجر والثواب وحقيقة لمحق, كسب وحقيقة لمحق كسب الحياة من سيء المعاملة والابتعاد عنه حتى يفقد ثقة الناس وإقبالهم وخسارة في الآخرة لغشه الناس بقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا وهذا تحذير للمسلم من الغش ومن غشنا فليس منا ما يؤخذ من الحديث أولا إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري من إمضاء البيع